يا حساس دنياي اا بنسحب وارجوك من ابراجا بنسا وبرحل ما بقي يا بقي يكفي مع الايام ذكرى المواجع ذوقتني السم من ما قساق حرمت عيني من أنا الذي أشقي وهم يوم فرقاك وانت الذي في غابتك صرت ساجع وانت الذي في غابتك صرت ساجع مصار غيري يملك أحساس دنياك أبنسح بوارجوك مني براجع انسى وروح اللي ما بقي يا بقيات يكفي مع الايام ذكرى الماضي يا ما بتاني الليل أبكي لذكرك وانت اللذي في تاني الليل هاجع أرجوك يكفيني مع الوقت بانسك يكفي وهم واليوم مني براجع يكفي وهم واليوم مني براجع